وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما وَإِن وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ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 إِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُ وَلَا يُبَدِّلُ اللَّهُ دِينَ قَوْمٍ بَعْدَ إِذْ اسْتَمْسَكَ بِهِ ۚ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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما واهمهم نار المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكوا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 فلا تعورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله علي اكِيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تَفَاعُلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم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 مهاتِكُ أَ بوت إخكم أَ بُوتِ إخوانكُم أَ بوتِ أَخَواتِك أَ بُيوتِ أَمامكم أَ بوتَِّك أَ بيوتِ أَخوَك أَ أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا